وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَلِاسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ هُنَ لَجْمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى بَلَا تَقُونَ نَ مِنْ